الله فالك الحب والنوار يفرج الحي من الميت ونفرج الميت من الحي لذلك الله فأناك فكون فالك الإسباح وجعل الضيء سكنه والشمس والغمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في غرمات البد والبحر قد على وهو الذي أنشاكم من نفس وحلتهم فمستقرهم ومستودع قد فصلنا الآيات القومية قومون وهو الذي أنزل من السماء ما فافرجنا به لما تكل شيء فافرجنا خط منه خط ونفرج منه حبا من ومن النخل يوقف العذاب وانه دانية وجنة سبيع السماوات والأرض أنا يكون له مرد ولم تكون له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم وصرق لنفسه ومن عيق عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه من قومه يعلموا اتبع ما أعني إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وله شاء الله ما أشرق وما جعلناك عليهم حفير وما أنت عليهم بوكير ولا تسهوا الذين يدعون إلا بعدين ظرفا قبل الضرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا وما يقدرون وبتصغى إليه ينفذك الذين لا يهمون بالآخرة وليرضوه وليقترفون هم مقترفون أفغير الله أبدغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزلوا من ربك بالحق فلا تكون النهلة المنترين وإن التلمة ربك صدقا وعدلا لا مبتلا لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظنوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخفصون إن ربك هو أعلم من يظن عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين من ما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بأعياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا من بكرسوا الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم عورا عليكم إلا مددركم إليه وإن كثيرا لا يظلمون بأموال بغير عين إن ربكم أعلم بالمرتدين وذلوا ظاهرا الادم وباطنا إن الذي يكسرون الادم سيتسون بما كانوا يقتلون ولا تكرو من ما بكرسوا الله عليه ورنه وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُرْمُونَ النَّاسَ أَوْ وإذا جاءتهم آياتهم قالوا لن نؤمن حتى نكتاب الثمامة يا رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذابهم شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يشرق صدره للإسلام ومن يريد أن يضره يجعل صدره بيطا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله قدس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وقال فصلنا الآيات لحومين يتذكرون لهم داروا السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون ويوم يبشرهم جميعا معشرة وقال أولياءهم من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال النار مفاكم قابلين فيها إلا ما شاء أخوار إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الفعلمين بعضهم لما كانوا يكسبون لأن عشاء يأتكم ومنشهدنا على أنفسنا وقردهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مذلك القرى بكل من وأهلها غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك الغافل عما يعدلون وربك الغني والرحمة من بعدكم ما يشاء كما وَنَمُرَنَّ تَبُونَهُ عَاتَمَتُهُ كَرَنَّهُ لَا يَفْلِحُ الضَّالُّونَ وَجَادَلُوا الَّذِينَ دَرَبُوا الْحَقَّ وَالْأَنعَامَ وَصِيبَةً فَقَالُوا هَذَا بِاللَّهِ بِزَعْمِنَا وَهَذَا بِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ أَن يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لله يصير ما مِنَ اللَّهِ يُسْلُوهُ وَكَذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهم طهروا فتقوا ما يفتنوا وطاهروا ديئا وحف حج لا تطهر الا ما شاءوا بزعمهم وانعام حرب مقصورون لا يطون صلى الله عليه واله اقرا عليه سيذيهم بما كانوا يفترون وطاهروا في موطن هذه الانعام خالصا للذكور على ازواجنا وان يهم سورة سايت سي مستقم انه حكيم عليم فالفسل الذين نطنوا اولادهم سفهاا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله اضراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين هو الذي انشأكم من لا ومن الأمعال حمولة وفرشة يوم إما رزقهم الله ولا تتبعوا فتواك الشيطان إنه لتنعدوه المبين تمانية أزواج من أطبع الثلين ومن المعز الثلين كل آذات ذكرين حرما أمينهم الخيئين أم ما اشتملت عليه أرحام نبئوني لعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن إثنين ومن البقر إثنين قل آهات ذكرين حرما بالأمثين أما عليه أرحام الأمثين أن كنتم شهداء إذ الله بهذا كمن أرحام لا أجلك ما أولي إلي محرما على الطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ذما مسروحا أو لحم خيزير فإنه رجص أو فصحة إلا لغير الله فيه فمن الضوء غيربان ولا عادين فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذيهه ومن البقر والغرب حرمنا عليه شحوم إلا ما ربكم رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول <تصفيق> الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء لذلك كتب الذين من قبلهم حتى تقول أسنا قل ألعيدكم من علم فتخرجوننا إن تتجعون إيقافنا وإلا أنتم لا تخرصون قل قَدْ تُلْبَأْنَ بَعْضُكُمْ فَلَوْ شَاءَ قُلْ مَنْ مَشْوَاهُ ذَٰلِكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ حَرَّمَ رَهَدًا فَهِيَ شَهِيدُونَ لَا تَشْكُرْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ وَالَّذِينَ لَا ولا تقربوا فواحش ما منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا ما لم يأت إلا بالذي أحسن حتى يقوى شط وأوفوا التين والميزان لا متلف نفسك إلا مسعها فإذا قلتم بعدهم ولو كان ذا قربا وبعد الله أره ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا سرع في مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبن فتفرط بكم على سبيل فَإِنَّمَا صَاحِبُهُ إِلَى اللَّهِ كَتَبُوا ثُمَّ أَتَيْنَا لَنَسْفَعَ الذَّنْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَخْطَأَ وَتَوْصِيلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ وَهَذَا كِتَابٌ فَاتَّبِعُوهُ تُرْحَمُونَ سوء العذاب مما كانوا يصدقون هل ينقرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسي إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو تسبت في إيمانها أخرى قل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا اشتعى لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله هم ينبعهم بما كانوا يقعون ما حنيفه وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونصي وعياي وحماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أَوَيَرَاللَّهِ أَبْغِي رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ مُرْلُ نَفْسٍ لِلَّهِ عَلَيْهَا وَلَا ولا وَازِرَةً وَازِرَةً أُخْرَى وَلَا تَكْسِبُ أخرى هم إلى ربكم ورجعكم فينبغكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل في خلائف الأرض ورقا بعضهم فوق بعضهم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع لطاب وإنه لغفور